قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وكذالك نجزي من أسرف ولب يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشج وابقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِلِهِمْ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 سبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمد عينيك إلى ما مت عنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيره وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله وقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل مضرب فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى